بقى في شيء ما انتهى اش باقي اكلمنا على احب الاعمال الى الله عز وجل فقط قال الصلاة أتكلم. على وقتها طيب ما. عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 كان آخر ما كنا نتحدث عنه فيما يحضرني أن الروايات متفاوتة في أفضل الأعمال ما هو أفضل الأعمال؟ وأنه جاء في بعضها الإيمان بالله جاء في بعض الأحاديث أن أفضل الأعمال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان بالله وفي بعضها كما هنا الصلاة على وقتها، نعم وفي بعض الروايات كما أو في بعض الروايات كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم الصلاة لوقتها هنا على وقتها تحتمل كما ذكرنا والصلاة لوقتها أقرب في الدلالة على أن المراد لأول الوقت كما قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات مستقبلات للعده كما هو معلوم نعم وتكون بهذا الاعتبار اللام للاستقبال الصلاة لوقتها وهناك رواية أصرح من هذا كله لو صحت نعم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأول وقتها وهذه لا تحتمل الصلاة لأول وقتها وهذه عند الحاكم وصف ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي لكن من أهل العلم من ضعفها نعم كالنووي رحمه الله ومنهم من صححها وأظن أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى ثبوت هذه الرواية نعم فعلى كل حال إذا صحت هذه الرواية فعندئذ نعم يكون ذلك صريحا في أن المراد الصلاة في أول الوقت أما إذا فهم على أساس أنه أفضل أن أفضل العمل الصلاة في الوقت فإن ذلك لا يدل على أوله ولا وسطه ولا آخره أعني هذا الحديث بمجرده لكن تجمع الروايات كما ذكرنا في أول هذه الدروس ويتبين المراد وأن الصلاة لأول الوقت أنه أفضل إلا ما يستثنى كما سيأتي في الظهر والإبراج فيها وذكر هنا بر الوالدين ثم ذكر الجهاد في سبيل الله وكنت ذكرت لكم بعض الروايات واستعرضناها التي و... على أساس أننا قد انتهينا من شرح الحديث على كل حال نعم. أما ما يتعلق بالجهاد وبر الوالدين فليس هذا موضع الكلام عنها لأن الحديث إنما هو عن الشاهد فقط الصلاة لوقتها لكن لو كان فيه إشكال يبين على وجه الاختصار فقط لكن لا نقف مع كل لفظة من ألفاظ الحديث ولو كان خارجا عن أصل الموضوع ثم نشتغل بشرحه ولعل الأخ يريد هذا أنه لم نشرح هذه القضايا لكن هذا عمدا تركته نعم. حظا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن، ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس والمروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. ومتلفعات متلحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل نعم. لما ذكر المواقيت ذكر أول ما ذكر الحديث الدال على أن أفضل العمل الصلاة لوقتها نعم. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تقبل منه ولا تصح لأن الله عز وجل قد جعلها وقتا فالذي يصليها خارج الوقت بلا عذر كالذي يصليها قبل, قبل دخول الوقت ثم إنه جاء بالعمل على غير الوجه المشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد، ولهذا يقولون بأن من فرط فيها حتى خرج الوقت من غير عذر، فإنه لا يقضي، لكن عليه أن يتوب. ومما ذهب إلى هذا داود ابن علي الظاهري، ورجحه آخرون على كل حال، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين في هذا العصر أنها لا تقضى، أنها لا تقضى، والجمهور على أنها تقضى مع الإثم أنه يأثم وليس له أن يؤخرها بحالة من الأحوال متعمدا لكنه يقضي ويكثر من النوافل ويتوب إلى الله عز وجل توبة النصوحة ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بصلاة الفجر والعلماء رحمهم الله حينما يذكرون أوقات الصلوات منهم من يبدأ بصلاة الفجر ومنهم من يبدأ بصلاة الظهر فالذي يبدأ بصلاة الفجر باعتبار أنها أول الصلوات في اليوم فالصلاة تكون في اليوم والليلة فالصبح والظهر في أوله الصبح في أوله والظهر في وسطه والعصر والعصر هي صلاة العشي نعم فيكون اليوم بهذا الاعتبار نعم الفجر والظهر ثم تأتي الصلاة الوسطى كما سيأتي على الأرجح أنها صلاة العصر ثم يأتي بعدها صلاتان في الليل المغرب والعشاء فإذا قلنا بأنها الوسطى صارت الأولى متى صارت الفجر الفجر والظهر وفي الوسط العصر ثم في الليل المغرب والعشاء ولهذا كان بعض أهل العلم في التصنيف يبدأون في المواقيت بصلاة الفجر واستحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحسن هذه الطريقة لهذا الاعتبار الذي ذكرته والذين يبدأون بصلاة الظهر باعتبار أنها الأولى كما سيأتي في بعض الأحاديث التي تسمونها الأولى وذلك أن جبريل صلى الله عليه وسلم لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة في صبيحة الإسراء والمعراج صلى به عليه الصلاة والسلام في يومين يصلي في أول الوقت وفي آخر الوقت يعلمه مواقف الصلوات فكان أول صلاة صلى به هي صلاة الظهر هي صلاة الظهر ولهذا يقال لها الأولى بهذا الاعتبار والمصنف رحمه الله هنا بدأ بصلاة الفجر وهذا عليه كثير من الحنابلة في مصنفاتهم نعم يبدأون بصلاة الفجر للسبب الذي ذكرته آنفا والمؤلف رحمه الله ممن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وإن لم يكن كل الحنابلة يفعلون ذلك بل إن المؤلف الواحد أحيانا في كتبه تارة يبدأ بالفجر وتارة يبدأ بالظهر في كتاب آخر هذا موجود يقول في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات وهذا يدل على أن المرأة المسلمة يجوز أن تصلي الفروض في المسجد ولو كان ذلك في العشاء والفجر خلافاً لمن كرهها الذين قالوا إن هذه الأوقات أوقات يتخوف عليها في خروجها مثل هذه الأحيين فهذه الأحاديث ترد ذلك متلفعات بمروطهن وهنا فسر المروظ بأنها أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، وليست منحصرة في هذا، في هذين تكون من خز أو من صوف أو من غير ذلك، نعم. متلفعات بمروطهن، إيش معنى متلفعات؟ قال متلحفات، مستترات. ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس وفي رواية بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة لهذا الحديث وهن من بني عبد الأشهل على قريب من ميل من المدينة يأتينا من هذا المكان وبينهن مسافة وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل وبين البنيان لأن المدينة كانت صغيرة جدا إلى عهد قريب فهي تأتي من تلك الناحية إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وما يعرفهن أحد من الغلس ما يعرفهن يحتمل أن تكون لا تعرف هل هي امرأة أو رجل وإنما هي في هيئة إنسان لا يدرى ما هو من شدة الظلام إنسان يمشي لا يدرى هل هو امرأة أو رجل لا يميز هذا احتمال نعم ويحتمل أنها لا تعرف بعينها وهذا الاحتمال وارد باعتبار أن المرأة تعرف بهيئتها وإن كانت تغطي وجهها كما كان حال أصحاب النبي الصحابيات رضي الله عنه فالمرأة تعرف بهيئتها كما قال عمر رضي الله عنه يا سودة قد عرفناك وقطعا كانت مغطية لوجهها لأن هذا كان نزل بعد الحجاب نعم فتعرف بهيئتها فالم... وأقل الأحوال أن زوجها يعرفها أو أن ذويها يعرفونها أو أن النساء اللاتي عرفناها يعرفنها كما يعرف النساء بعضهن بعضا وهن بالحجاب كما هو مشاهد فهؤلاء ما يعرفنا نعم ما يعرفهن أحد من الغلس ولا يشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف يعني من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه فكان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها إلى ستين آية ولربما قرأ أكثر من هذا نعم، فإذا صلى بعد التحقق من دخول الوقت ثم قرأ هذا المقدار قراءة مرتلة كما هي قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مدا يقرأ آية آية فإذا فرغ من الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال بالتريث والتأخر من أجل أن ينصرف النساء لألا يرون النساء أو يختلطوا معهن في الطرقات طبعا اللي في قلوبهم مرض في هذه الأيام يجادلون يقولون هذا الحجاب اللي تضعونه في المساجد هذه بدعه والمرأة ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الساتر يصلين في المسجد نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها بالصلاة في البيت وبيننا خير صفوف النساء الآخر وخير صفوف الرجال الأول ثم أمر الرجال أن لا يخرجوا لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء من أجل أن لا يروا النساء ولا يختلطوا معهن في الطرقات فمن أين لهم أن الاختلاط سائغ وجائز على كل حال فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه القراءة المترسلة إلى نحو ستين آية أو أكثر فإذا صرف بعد هذا فإن الرجل يعرف يعرف جليسه نعم وهذا لا إشكال فيه ولا يعارض ما ذكر من أن النساء ما يعرفنا فقد تعرف القريب منك الذي بجانبك وبجوارك ولا تعرف ولا تعرف البعيد كما هو مشاهد وإذا أردت أن تنظر إلى إنسان في وقت اختلاط الظلام بنور الصبح فإنك تقترب منه حتى تعرفه أليس كذلك؟ فالمقصود أن هذا لا تعارض فيه ولا منافات يعرف جليسه لكنه لا يعرف لا يعرف البعيد ثم إنه يقال إن الصلاة يشرع فيها في وقت الغلس في وقت الغلس ولكنه قد ينصرف منها في وقت في وقت الإسفار إلى حد ما وهذا يتفاوت. بحسب ما يقرأ فيها حسب ما يقرأ فيها نعم فإن أطال زاد الإسفار وإن قصر في القراءة فإن ذلك يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في كل ركعة إذا زلزلت الأرض زلزالها هل يظن أنه ينصرف منها بعد الإسفار أبدا بخلاف ما إذا قرأ بنحو من ستين من ستين آية أو أكثر أو أكثر من هذا وعلى كل حال هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ما يعرفهن أحد من الغلس يدل على أفضلية التغليس بالفجر وهو قول عامه أهل العلم قول عامه أهل العلم أن السنة أن يصلي الفجر بغلس ومعنى أن يصلي الفجر بغلس أن يشرع فيها يبدأ فيها يكبر في وقت الغلس ولا ينتظر إلى الإسفار ويدل على هذا غير حديث عائشة هنا رضي الله تعالى عنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وسيأتي في المواقيت أيضا قريبا إن شاء الله أنه كان يصلي الصبح بغلس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس وهو في الصحيحين نعم وكذلك حديث مغيث بن سمي أنه صلى مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس وكان يسفر بها في ذلك الوقت فلما سلم يقول أقبلت على عبد الله بن عمر فقلت ما هذه الصلاة يعني لماذا صلينا بالغلس على غير العادة قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عثمان أسفر بها فلما طعن عمر أسفر بها عثمان نعم وهذا ثابت من حديث سمي رحمه الله وكذلك أيضا ثبت عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يغلس في صلاة الفجر من حديث عبد الله بن إياس عن أبيه قال كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوها بعض ما يعرف بعضنا وجوها بعض وأما الأحاديث التي قد يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في حال الإسفار أو قد يفهم منها أن الإسفار أفضل، نعم. فما صح منها فإنه يحمل على معنى لا يعارض ما ما ذكر من الحديث الدال على فضل على فضل التغليس. حديث أبي برزة. رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه وسيأتي والحديث مخرج في الصحيحين وقلنا هذا لا إشكال فيه فإنه يعرف القريب المجاور منه ومعرفته بعد الصلاة لا إشكال فيها لأنه قد يطيل بالقراءة فينصرف بحيث إن الواحد يعرف يعرف جليسه وإنما الكلام في الشروع فيها نعم، وكذلك حديث أنس في المواقيت والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر هذا عند الإمام أحمد النسائي وكذلك أيضا حديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر حديث رافع رضي الله تعالى عنه فالمقصود أن هذه الأحاديث والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر نعم يفسره أنه كان يصليها بغلس وينصرف منها والرجل يعرف جليسه نعم والرجل يعرف جليسه أما الأمر بالإصفار كما في حديث رافع فإنه أعظم للأجر فمن ضعف هذا الحديث فلا أشكال عنده ومن صححه نعم والحديث صحة جماعة من أهل العلم من المعاصرين شيخ الألباني رحمه الله نعم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فإنه يمكن أن يحمل على أن ذلك كان قبل كان في أول الأمر ثم بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وحمله جماعة كالإمام أحمد وطائفة من أهل العلم على أن المراد بذلك التحقق من دخول الفجر لا يصليها قبل الوقت والإنسان قد يكون في عجلة وقد يكون يغالبه النوم وكان الناس ينصرفون إلى أعمالهم بعد صلاة الصبح ولا ربما قبلها قديما فلربما استعجل فأوقع الصلاة قبل قبل دخول الوقت هذا لا غرابة فيه و. يقع يقعوا لسيما في أوقات التي يستعجل فيها الناس ورأيت من صلى الفجر ثلاث مرات في ميناء يريدون الانصراف إلى عرفة فيقال لهم في كل مرة صليتم قبل الوقت فيجلسون كأنهم على جمر الغضب، ثم بعد ذلك يقومون ويصلون ثم يقال لهم صليتم قبل الوقت ثم بعد ذلك نعم و... وأنا الإمام مكره أخاك لا بطل وأصلي أقول لهم هذه صلاة بنية نافلة نصلي بنية نافلة وأقول لهم هذا ابتداءا لكنهم يعبون ناس كبار في السن وعجله نعم ويصرون على رأيهم ف... فبعد ما نصلي أقول لهم صليتم قبل الوقت وأنا صليتها نافلة كما أخبرتكم صلاتكم لا تصح نعم فاعيدوها نصلي فيتململون حتى يصلون مرة ثانية ثم ثالثة ثلاث مرات صلاة الفجر فهذا أسفره بالفجر فإنه أعظم, فإنه أعظم للأجر نعم والله تعالى أعلم صدى النعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية المغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخط والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلث وعن أجل منها لسيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة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 والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم. حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره وسميت نعم يصلي الظهر بالهاجره سمي هذا الوقت بالهاجره. نظرا لمعنى الهجر وهو أن مثل هذا الوقت يقل انتقال الناس وتقلبهم فيه هو وقت راحة هو وقت قيلولة قيلوا فإن الشياطين لا تقيد نعم فيهجرون فيه مزاولة الأعمال و تقل تحركاتهم وتقلباتهم وانتقالهم وخروجهم وتصرفهم في مصالحهم فقيل له ذلك والله تعالى أعلم يصلي الظهر بالهاجرة وهذا لشدة, لشدة الحر نعم. وإذا أخذنا هذا اللفظ أو هذا الحديث بمجرده فقد يفهم منه بل هذا هو المتبادر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول في أول الوقت وقت شدة الحر لأن الحر أشد ما يكون في وقت الزوال نعم فيبدأ الحر ضعيفا حتى يرتفع الضحى ثم بعد ذلك يشتد في وقت الزوال ثم بعد ذلك يبدأ بالفطور حتى تنكسر شدته في وقت العصر. أو قريبا من وقت العصر كما سيأتي فهذا كان يصلي الظهر كان يصلي ومثل هذا التركيب إذا جاءت كان مع الفعل المضارع فإن ذلك يدل على التكرار والمداومة والملازمة للشيء وهذه قاعدة معروفة ولذلك مثلا في قول الله تبارك وتعالى عن إسماعيل صلى الله عليه وسلم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يأمر أهله بالصلاة يعني أنه كان يداوم ما يأمرهم مرة وانتهى كان كثيرا ما يأمرهم بالصلاة والزكاة نعم مو بحر واحد بس واحد نعم طيب فالحاصل لو لو بقينا مع هذا الحديث فقط فقد نقول بأن الأفضل في صلاة الظهر أن تصلى في أول الوقت مع عمومات أخرى وهي الأمر بالمسارعة بالخيرات والمبادرة فيها ومن جهة النظر أيضا أن ذلك أضرأ للذمة فقد يموت الإنسان وقد يعرض له ما يشغله وما إلى ذلك مما يحول بينه وبين الصلاة نعم ويصليها في أول وقت لو بقينا مع ظاهر هذا اللفظ ولكن ينبغي للإنسان لطالب العلم أن يجمع الأدلة نعم ويقارن بينها وينظر فيها ثم بعد ذلك يتبين له المراد فهذا الحديث ليس بمفرده الذي ورد في الدلالة على وقت صلاة الظهر بل جاء ما يدل على الإبراد وأن الإبراد أفضل كالحديث المخرج في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم والمقصود الإبراد بالصلاة الظهر كما يدل عليه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم فلاحظ هنا هذا الحديث حديث جابر أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة فهل يقال بأن الهاجرة هي هذا الوقت الممتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى فيئ الزوال يعني إلى دخول وقت العصر هذا الوقت كله يقال له الهاجرة لأنه وقت راحة ووقت حر شديد ولا تنكسر شدة الحر إلا إذا قرب وقت العصر فهذا احتمال كان يصلي الظهر بالهاجرة لا يلزم أنه كان يصليها في أول الوقت ولكن هذا الاحتمال فيه بعد لا يخلو من تكلف والله تعالى أعلم نعم لكن الآن هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة والأمة خطبت بالقول أبردوا بالظهر أبردوا بالصلاة وذكر معه العلة أيضا فالفاء هنا للتعليل وجاء ذلك مؤكدا بإنّ فإن شدة الحر من فيح جهنم فالامه مخاطبة بهذا وهذا أقوى وأثبت في مثل هذه الصورة لا سيما مع التعليل أقوى وأثبت من مجرد الفعل فقد يكون الفعل لعذر قد يكون الفعل في أول الأمر قد يكون الفعل في وقت يحتاج فيه إلى هذا مثلا أو غير ذلك نعم ولكن الأمة مخاطبة بمثل هذا الإبراد نعم. ولهذا قال طائفة من أهل العلم بأن مثل هذه النصوص التي خطبت بها الأمة وعمرت بالإبراد ناسخة لحديث جابر أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة. نعم. ومن مشى على القاعدة المعروفة وهي أن النسخ لا يثبت بالاحتمال فإنهم قد يفسرون الهاجرة كما سبق بأنها وقت ممتد ويقولون لا معارضة بين الحديثين كان يصليها بالهاجرة كل هذا الوقت يقال له هاجرة فإذا كان في وقت الحر الشديد كان يصليها في آخره في آخر الوقت نعم و أو يقال بأن الإبراد رخصة مثلاً إرفاقا بالمكلفين والعزيمة هي الصلاة في أول الوقت وهو الأفضل وقوله أبردوا هذا من باب الترخيص وليس من قبيل بيان العمل المطلوب شرعا يعني المشروع مستحب أو واجب وإنما هو من باب بيان الرخصة فقط رخص لهم في هذا رخصة أو يكون الإبراد سنة وفعله صلى الله عليه وسلم لها في وقت شدة الحرف الهاجرة لبيان الجواز مثلا أيا كان التوجيه سواء كان هذا أو هذا نعم فإن الأقرب والأرجح أن, أن تصلى الظهر في وقت الحر الشديد أن تصلى بعد أن ينكسر الحر سنة هي الإبراد بالظهر والأمة مخاطبة بذلك نعم وحديث خباب رضي الله تعالى عنه لما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء وأنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويعني وكذلك حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه فكل هذه الحديث يمكن أن يقال كانت في أول الأمر ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما شق ذلك على الناس ولحقهم بسببه كلفة أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الإبراد إلى الإبراد والعلّة المذكورة هنا في الحديث علة تقوي هذا القول وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر فإن شدة الحر من فيح جهنم فمثل هذا النار تسعر في مثل هذا الوقت ولهذا فإن من أهل العلم من يقول بأن الإبراد سنة بإطلاق ولو صلى الإنسان في بيته لو صلى جماعة في البيت أو صلى منفردا أو أنهم كانوا يصلون في مصلى الآن في شركة مثلا أو في المدرسة ما يخرجون إلى الخارج ما يحتاجون مشقة في المشي إلى الصلاة والبحث عن الظل فمن نظر إلى هذه العلة المذكورة فإن شدة الحر من فيح جهنم وأنه وقت سعر فيه النار قالوا بأن الإبراد سنة للرجال والنساء لهذا المعنى وليس لمجرد وجود المشقة على الناس بل من أهل العلم يقول أصلا هذا لا يخلو من مشقة لا يخلو من مشقة حتى الذي يصلي منفردا هذا يمكن في السابق يوم الناس ما عندهم مكيفات ولا عندهم وسائل راحة أما الآن فالذين يصلون في مجمعات مكيفة نعم مصلى في شريكة أو في مدرسة يستوي عندهم إذا صلوا في أول الوقت أو صلوا في آخر الوقت نعم فمثل هذا هل يقال أن القضية مرتبطة بكون النار تسعر في هذا الوقت أو يقال بأن ذلك للمشقة فيكون ذلك حيث وجدت ممن يخرجون إلى المسجد في يمشون في الحر يمشون في الشمس بخلاف من يصلون في مكان واحد في بيت أو في مكان هم قد اجتمعوا فيه أصلا أو المرأة تصلي لوحدها أو مع نيسها في البيت نعم فهذا هذا احتمال نعم أن المقصود هو أنه وقت سسعر فيه جهنم وأنه ينبغي الإبراد لهذه العلة والنبي يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بإطلاق فأبردوا بالصلاة أبردوا بالظهر نعم ولم يفصل ما قال إذا كنتم في جماعة أو إذا كنتم حيث تمشون إليها أو نحو ذلك والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد ما يخصصه أو يقيده هذا هو الأصل ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الإبراد سنة مطلقا للمنفرد والجماعة و. حيث احتاجوا المشي إليها أو لم يحتاجوا إلى ذلك، ومن نظر إلى أن العلة هي المشقة، نعم قال إن وجد ذلك حيث يحتاجون المشي إلى الصلاة، فإنهم يبردون، وإلا فإذا صلى من فريداً أو صلى مجتمعين في مكان لا يمشون فيه إلى الصلاة فلا حاجة، لا حاجة إلى الإبراد، نعم لا حاجة إلى الإبراد، وحديث خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبهم إلى هذا. يمكن أن يحمل على أنهم طلبوا مزيدا من الإبراد لربما أفضى إلى خروج الصلاة عن وقتها خروج الصلاة عن وقتها. وكذلك حديث أنس أن الواحد لربما لم يستطع السجود من عرف المدينة وحر المدينة حينما تلتهب الصخور فإن ذلك قد يحصل له حتى في صلاة العصر إذا ما في وسائل لا عوازل ولا أي شيء كل شيء ملتهب بل إنك في المدينة النبوية في صلاة الفجر أحيانا صلاة الفجر كأن الهواء يخرج من تنور صلاة الفجر هذا شيء شاهدته صلاة الفجر من أين يأتي هذا الحر إذا اشتد الحر تشعر أن الصخور تلتهب نعم فمثل هذا يقع بل رأيت من يصلي وإن كان هذا لا يوجد في ذلك الوقت لكن في هذا الوقت على الرخام وعاد الصلاة طول الوقت وهو يرفع رجلا ويخفض أخرى طول الوقت ويعاني شدة الحر ولم يعي ما قال هذا أشد من يدافعه الأخبثان فيعيد الصلاة نعم هذا في صلاة في صلاة العصر في شدة الحر شدة الحر فكل شيء يلتهب فلا يبعد هذا أيضا نعم كما في حديث الحديث السابق نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الذي ذكرته آنفا نعم يصلون في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه نعم وكذلك جاء في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد وبن قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة وهذا يقال فيه كما يقال أو يقال فيه ما يقال في حديث جابر رضي الله تعالى عنه سواء بسواء إلا أن فيه زيادة فيه زيادة فلو صح هذا الحديث نعم لا رفع الإشكال وثبت فيه النسخ نعم حديث المغيرة ابن شعبة عند أحمد وابن ماجة كنا نصلي مع صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيحي من فيح جهنم هذا الحديث الحافظ بن حجر قال رجاله ثقات والإمام أحمد جود اسناده وقال كان ذلك آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإبراد وقال عنه الإمام البخاري عن هذا الحديث بأنه محفوظ محفوظ نعم فلا فإذا صح هذا الحديث فهو دليل على النسخ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ويدل على أن المقصود بالهاجرة في حديث جابر هنا أي شدة الحر يعني في أول الوقت فأمرهم بالإبراد ليكون الإبراد آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون صلاتها بالهاجرة منسوخ ولا يستغرب هذا أن يخفى على جابر رضي الله عنه أو أن الصحابي قد ينسى بعض ما كان من العمل هذا لا يستغرب والصحابة رضي الله عنهم خفي عليهم أشياء لربما كانت في غاية الوضوح وتستعجب كيف تخفى وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم مثل التطبيق في الصلاة تعرفون أن بعض الصحابة رضي الله عنه يعني وضع اليد اليوم وضع الكف الأيمن على الأيسر ووضعهما بين الركبتين في حال في حال الركوع ولا التطبيق في الصلاة هذا كان ثم بعد ذلك صار المشروع هو وضع اليمنى على اليسرى نعم خفيف ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه أنه كان يرى أن المعوذتين رقية بغض النظر عن مناقشة هذه القضية وما يقال فيها لكن لو بقينا مع هذا القدر وقلنا فعلا هذا والثابت عن ابن مسعود يرى أنها رقية ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلاة كيف يخفى مثل هذا على ابن مسعود وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علمائهم تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من سبعين سورة كيف خفى عليه هذا عائشة رضي الله عنها أنكرت صلاة الضحى وثبت عن بعض الصحابة مثل ابن عمر أن قلنا بدعه كيف بدعاه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهكذا في أشياء كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أنكرها بعض الصحابة هل أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل هديه إلى الحج إلى مكة وهو لم يحج في بحجة أبي بكر هل أحرم من الصحابة من يرون أنه يلبس إحرامه ومن الصحابة من يرى التعريف في الأمصار كمان التعريف؟ يعني يجتمعون عشية عرفة في المساجد الناس إلى الغروب هذا كان يقول به طائفة من السلف وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل خفي عليهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان محرما حينما أرسل هديه؟ وأمور مثل هذه ليست قليلة خافية على بعض كبار الصحابة التيمم لما أنكره عمر كما سبق في الحديث ويقول لعمار عمار اتق الله يا عمار وبمسعود رضي الله عنه كان ينكر التيمم في غسل الجنابه عمر أنكر التيمم على عمار في غسل الجنابه نعم لما سألها الرجل فقال عمر لا يصلي فذكره عمار بالحديث نعم فل... وكان بمسعود يرى هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمثل هذه الأمور قد تخفى على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستغرب أن يأتي حديث مثل حديث جابر رضي الله عنه كنا نصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كانوا يصلون نعم وما أشبه هذا وقل مثل ذلك في مساعد تتعلق بالقنوت هل يقنط لكل الصلوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها هل يقنت في غير النازل أو لا يقنت نعم وكل مثل هذا أيضا في عدد من المسائل على كل حال حديث المغيرة هذا إذا صح فهو دليل على النسخ نعم ومما يدل على الإبراد أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وتعرفون أن أبا ذر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر لأنه بقي في قومه كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم وخفي عليه كثير من الأمور التي عرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدومه كان متأخرا فالمقصود أن أبا ذر رضي الله عنه طبعا هذه بالمناسبة باب أن الشيء بالشيء يذكر أبو ذر رضي الله عنه كان يرى أن كل ما زاد على حاجة الإنسان الأساسية من المال فهو كنز يكوا به جبينه وظهره وجنبه وبطنه ولهذا وقع له إشكالات مع معاوية رضي الله عنه في الشام وقع له أمور وكان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه ما أديت سكاته فليس بكنز وأن ذلك كان في أول الإسلام لما كان الناس بحاجة ثم, ثم رخص لهم في هذا أن يبقوا من أموالهم ما شاء شاءوا أخرجوا إذا أخرجوا الزكاة نعم فالحاصل أن أبا ذر كما جاء في الصحيح في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو أسفاره لما أراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الظهر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد قال له أبرد ثم قام الثانية فقال له أبرد ثم قام الثالثة فقال له أبرد حتى ساوى الفيء التلال يعني مع ظل الزوال مع ظل يعني إلى إلى قبيل وقت صلاة العصر نعم وهذا الإبراد يكون في وقت الحر ولا يكون في الشتاء أو في وقت الاعتدال ويدل عليه حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد, أبرد بالصلاة ومعنى بكر بالصلاة يعني صلاها في أول الوقت وإذا اشتد الحر نعم أبرد بالصلاة طيب غاية هذا الإبراد إلى متى هل نقول إن إلى أن يكون الظل على قدر دراع أو نقول نصف قامه؟ نصف قامة الإنسان أو نقول الثلث مثلا لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ذراع ولا ثلث ولا نصف قامة وإنما حديث أبي ذر هذا يدل على أنه أخر حتى قرب وقت العصر لأن وقت العصر نعم نهاية وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله يضاف إليه وقت لا وقت الزوال يضاف إليه وقت الزوال نعم فلو أننا حسبنا أدخلنا معه وقت الزوال في الزوال عفوا في الزوال هذا لو دمجناه معه فيمكن أن نقول إلى أي يصير ظل الشيء مثله مثله وقت الظهر مثله نعم هنا لا يخرج الوقت لأنك تحتاج حتى يخرج الوقت أن تضيف في الزوال تضيف في الزوال فإذا صليتها في حال المساوات مساوات ظل الشيء مثله تكون صليتها في آخر الوقت وقبل دخول وقت العصر ويدل عليه حديث أبي ذر لما ساوى الفي التلال ذحظت ما معنى هذا الكلام الأخوان اللي ما عندهم تصور عن هذا في الزوال كيف يكون الآن شوف هذا القلم هذا القلم الآن لو نصبنا هذا القلم هكذا طيب والشمس تطلع من المشرق وين يكون الظل في الجهة الثانية الفي نعم يكون من الجهة إلى جهة الغرب نعم ترتفع الشمس يتقلص الظل أليس كذلك نعم ثم بعد ذلك إذا صارت الشمس في الوسط في كبد السماء هل ينتهي الظل مئة بالمئة الشمس فيها ميلان نعم فتجد الظل يجنح إلى ناحية الشمال مثلا في بعض الأوقات يختلف شتاء وصيفا واضح فإذا كان الظل يبقى جزء منه جزء منه لو فرضنا مثلا يبقى من الظل نقدر شبر هذا يسمى فيئ الزوال ما يروح أصلا فإذا بدأ يزيد تتوقف الشمس في كبد السماء فإذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال هذا هو الزوال الآن لو فرضنا الآن الشمس يتقلص الظل من الناحية الغربية والشمس ترتفع حتى صارت في كبد السماء نجد أن قدرا من الضل يختلف شتاء وصيف لو فرضنا أن في وقت من الأوقات مقدار شبر مثلا هذا يسمى فيء الزوال هذا ما يروح إلى ناحية مثلا الشمال نعم إذا رأيته بدأ يمتد يزداد طبعا يبدأ يزداد ويبدأ يميل إلى ناحية الشرق واضح فإذا رأيته بدأ يزداد فهنا هذا هو الزوال هذا فيء الزوال فإذا بغينا نحسب وقت العصر نقول إلى أن يصير ظل الشيء مثله زائد وقت زائد في الزوال فكم كان في الزوال مثلا لو فرضنا شبر فمثلاً 15 سنتي مثلا 15 سانتي مثلا فأن يكون ظل الشيء مثله أي هذا كم طوله مثلا قلم 10 سنتي زين يكون ظله مثله زائد في الزوال طبعا في الزوال حسب طول ال هذا القائم مثل هذا القلم ما بيكون في الزوال بالنسبة إليه أكبر منه واضح إيه نعم حسب الشيء أنا أتكلم عن إنسان واقف ولا عمود أو واضح فأحسب في الزوال وفوقه احسب مقدار ظل القامة الموجودة فوق في الزوال، فهنا إلى أن يصير ظل الشيء مثله. يعني الآن لو أنك وقفت وتقول أبشوف ولا حطيت هذا هل تحكم بأنه دخل وقت العصر خرج وقت الظهر إذا صار ظل القلم مثله تماما لا، هنا مفارقة أخرى لا بد تحسبها وهي في الزوال زائد ظل القلم ظل الشخص. فهذا هو وقت الظهر نعم فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها هذا التأخير كما في حديث أبي ذر ولهذا يقال يعني هل القصد بأن أن يوجد بهذا الإبراد للناس مكان يمشون فيه في الظل وهل يتأتى لهم قديما البيوت من رأى البيوت إلى عهدا قديم بيوت الناس من الطين والأشياء البسيطة قصيرة جدا تلمس السقف بيدك ما كان عندهم عمارات شاهقة وبيوت كبيرة بحيث إذا مشيت تمشي في الظل ولو كان بعد الظهر بساعة أبدا فهل المقصود أن يوجد قدر من الظل يمشون فيه عند الحيطان ليس هذا هو المقصود ولذلك ماذا يقال يقال إلى أن تنكسر حدة الحر متى تنكسر حدته قريبا من العصر ما لم يدخل وقت العصر كما يدل عليه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه نعم فهذا هو غاية هذا الإبراد نعم وهنا قال والعصر والشمس نقيه الشمس نقيه ما معنى الشمس نقيه يعني متوهجة بيضاء لم يعتورها الذبول والصفرة الشمس إذا بدت تضعف فإنه فإنها تميل إلى الصفرة والذبول ونحو ذلك ثم الحمره، وصلاة العصر تبقى من أن يصير ظل كل شيء مثله نهاية وقت الظهر بعد ما ينتهي يبدأ وقت العصر وهم اتصلوا به إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو إلى اصفرار ما لم تصفر الشمس يأتي هذا إن شاء الله لكن الكلام الآن على صلاة العصر الوقت الذي تصلى فيه والشمس بيضاء نقية كان يصلي لم تختلط بصفرة لم تضعف لم تذبل ولذلك وقت الأصيل وقفت فيها أصيلالاً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد معناها وقت الأصيل هذا الوقت الذي يكون بعد العصر حينما تنكسر حدة الشمس وبياضها وتوهجها وحرارتها وصفاؤها نعم فتذبل يضعف توهجها وتميل إلى الصفرة فكان يصليها والشمس نقيه وقد جاء من حديث أنس في صحيح مسلم كنا نصلي العصر ثم يخرج إنسان إلى بني عمرو بن عوف وين بني عمرو بن عوف إلى ناحية قباء إلى ناحية قباء يعني ما يصل إلى قباء هم في تلك النواحي نعم إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر وهم يصلونها في أول وقت ما يؤخرونها وجاء أيضا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي والعوالي تعرفونها وخلف البقيع الجهة التي تكون خلف البقيع من تلك الناحية يقال لها العوالي نعم وهي منطقة فيها مزارع وفيها بيوت في السابق و... نعم فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة حية كم يحتاج إذا كان صلى في أول الوقت حتى يصل إلى هذه الأماكن العوالي أقرب من من منقبة فكم يحتاج مشيا على الأقدام ربما يحتاج أكثر من نص سعر أكثر ولا زالت الشمس بيضاء نقية فمعنى ذلك أنه كان يصلي العصر في أول الوقت وقضية الإبراد أصلا غير مطلوبة هنا نعم، لأن شدة الحر قد ضعفت وانكسرت والله تعالى أعلم وانتهاء الوقت هل يقال انتهاء وقت العصر إذا أن يصير ظل الشيء مثليه كما جاء في حديث جابر في صلاة جبريل نعم جبريل جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين يعلمه المواقيد ففي اليوم الثاني إلى أن يصير ظل الشيء مثله نعم وفي حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم هناك جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه في اليوم الثاني إلى أن صار الظل على الضعف إضافة إلى في الزوال نعم وهنا يقول صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس نعم وأيهما أكثر أطول ما لم تصفر ولا أن يصير ظل الشيء مثله ما لم تصفر أطول ما لم تصفر أطول والعصر يختلف طوله وقصره في الصيف والشتاء نعم ولذلك ماذا يقال؟ هل نأخذ بالأطول ولا نأخذ بالأقصر لأنه متحقق مثلا أو نقول هذا في زيادة ما لم تصفر وهو خطاب للأمة يقال يؤخذ بالزيادة فيقال وقت العصر يمتد ما لم تصفر الشمس حتى لو كان أكثر من نصير الظل الشيء مثله نقول نعم وهذا يسمى وقت الاختيار وهل لها وقت آخر يقول نعم لها وقت يتصل بالمغرب نعم وهو ما لم تغرب الشمس ما الذي يدل عليه يدل عليه الحديث الآخر نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فهل نقول إن وقت العصر يمتد بإطلاق إلى غروب الشمس أو يقال لها وقت اختيار وذلك أن يصلي والشمس نقية حية ما لم تصفر فإذا صفرت الشمس فهذا وقت الضرار ما معنى وقت الضرار؟ مثل مرأة الحائض اللي جالسة تتأكد واضح إنسان آآ إنسان يعاني من مرض أو تعب أو نحو ذلك أو في حالة, حالة عرضت له أو أمر وقع له اضطر معه إلى التأخير ولا يكون هذا عاده للإنسان فهذا وقت الضرار يكون صلاها في الوقت ولا يكون صلاها خارجا عنه ما لم تغرب الشمس نعم والله تعالى أعلم يقول والمغرب إذا وجبت يعني إذا وجبت الشمس ومعنى وجبت يعني سقطت كما قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت سقطت جنوبها هذه الصلاة صلاة المغرب هل لها وقت واحد بقدر ما تؤدى ويتهيأ لها به تتطهر ثم بعد ذلك تصلّى وقتها قصير أم أنه ممتد وهل لها وقت اختيار ووقت اضطرار مثلا نعم حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين هي الصلاة الوحيدة التي صلى به في وقت واحد لما غربة الشمس ولكن كما قلنا لكم سابقا بأن مثل هذه الأفعال بمجردها لا تدل على القدر الواجب أو المشروع منفردة إلا إذا لم يوجد سواها لكنه وجد أحاديث أخرى تبين وقت المغرب ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق هذا نص صريح في أن آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق معناه إلى وقت العشاء إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء والمقصود بالشفق الحمرة نعم فإذا ذهبت فإن وقت العشاء يكون قد دخل وكذلك جاء أيضا في صحيح مسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت ما لم يسقط الشفق فإنه وقت ما لم يسقط الشفق ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيانا أجاب الرجل اللي كما في حديث بريدة في صحيح مسلم الذي سأله عن مواقيت الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا هذين اليومين نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في حديث جبريل صلى به في وقت واحد لكن لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في يومين وفيه وصلى المغرب عند سقوط الشفق وفي لفظ قبل أن يقع الشفق يعني في اليوم الأول بعد غروب الشمس وفي اليوم الثاني أخرها صلى الله عليه وسلم إلى آخر الوقت فهذا كله يدل على أن للمغرب وقت منتد يزيد على الساعة يتفاوت صيفا وشتاءا لربما يصل إلى لربما يصل إلى حدود ساعة وربع أو أكثر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين. فإذا كان إنسان يتوضى للمغرب ثم يصلي قبلها ركعتين فهذا يحتاج إلى وقت فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بمجرد غروب الشمس ويسارع في هذا مسارعة كما يفعله بعض الناس اعتقادا منهم أن وقت المغرب يخرج بسرعة لكن ما الذي يقال هل يقال إن وقت المغرب مستوي في الفضل بحيث إنه لو صلى في أوله أو وسطه أو آخره فالأمر سواء الجواب لا لأنه كما سبق أن أفضل العمل الصلاة لوقتها يعني لأول, لأول الوقت وكيف نكون مدركين أول الوقت في هذه الصلاوات عموما المغرب أو غير المغرب كيف نكون مدركين نقول إذا دخل الوقت أذن المؤذن وبدأ الناس يتهيأوا للصلاة يتوضعون ثم عمد إلى المسجد وانتظر الإقامة فقد صلىها في أول الوقت بمعنى أن ما نفعله الآن في جميع الصلوات الخمس أن هذا أداء لها في وقت الفضيلة وقت في أول الوقت وقت الاختيار كما ترون في مثل العصر والشمس بيضاء نقي وهذا وقت ممتد فهل نصليها في آخره أو نقول في نصفه الأول باعتبارا هذا نقول بمثل هذا التهيؤ أن يصلي الإنسان يتوضأ ويتهيأ ثم يصليها لا ينتظر طويلا فمثل هذه الصلوات التي نصليها الآن في هذه الأوقات هو أداء لها في أول الوقت أما قضية الإبراد في الظهر في مثل هذه الأيام فيمكن للناس إذا اتفقوا عليه كانوا في محل واحد في مدرسة في شركة في كذا إذا قلنا إن المقصود أن النار تسعر في هذا الوقت أما إذا قلنا للمشقة فإذا اتفق أهل الناحية فالتأخير أفضل أما في مثل هذه الأوضاع التي صار الناس يصلون فيها صلاة صار الناس يختلطون فيها بالمساجد. هذا عابر سبيل وهذا مار وهذا جاي من ناحية أخرى وهذا جاء نعم لتسهيل المواصلات عندهم. أول كان في المسجد يمكن ما يصلي إلا أهل هذا المسجد ويستغرب إذا رؤي الإنسان الغريب ويعرف مباشرة والناس ينظرون إليه ولا ربما دعوه نعم يطرح عليهم فيعرفونه. فالآن الوضع اختلف. فلو جيت تصلي في آخر الوقت وجو الناس كالعادة في أول الوقت شق عليهم مشقة أعظم من مشقة. الحر نعم، وفاتهم مصالحهم وأعمالهم وقيلولتهم وما إلى ذلك فتراعى مثل هذه الأمور الآن فإذا كان الناس في ناحية كان الناس في مكان فيه مسجد في قرية أو لا يأكاد يمر عليهم أحد وتعارفوا على هذا واتفقوا عليه أو في مجمع سكني أو نحو ذلك ما يأتيهم ناس من الخارج عادة أو وضعوا لوحة على الباب ترى الإقامة في هذا الوقت فهنا الأفضل هو الإبراد الأفضل هو الإبراد على كل حال قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر فهل يقال يؤخذ من هذا بأن العشاء يفصل فيها فيقال ليس هناك شيء أفضل بإطلاق وإنما ملاحظة الجماعة فإذا اجتمعوا فالافضل التعجيل وإذا أبطأوا فالافضل التأخير أو يقال بأن العشاء الأفضل في أول الوقت لأنه إبراء للذمة مثلا ومسارعة الخيرات ولألا ينام الناس عنها مثلا أو يقال بأن العشاء يختلف صيفا وشتاء ففي الشتاء الأفضل التأخير لطول الليل ولما ورد من النهي كما سيأتي عن الحديث بعدها نعم وفي الصيف الأفضل التأخير التقديم إذا نظرنا إلى النصوص الواردة في هذا المعنى فإننا نجد أن التأخير أفضل أن التأخير أفضل لكنه قد يترك الفاضل إلى المفضول لوجود المشقة لوجود المشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم التأخير دائما لوجود مشقة فكانوا إذا اجتمعوا صلى بهم في أول الوقت إرفاقا بهم وإذا أبطعوا صلى في آخر صلى في آخر الوقت نعم وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة وذلك حين خرج عليهم صلى الله عليه وسلم حين ذهب ثلث الليل أو بعده ثلث الليل أو بعده ووقته كذلك تعرفون حديث عمر وسيأتي لما نام الصبيان لما قال نام الصبيان و النساء نعم وهم ينتظرون صلاة العشاء فأبطأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه ينطف ماءا كأنه قد اغتسل عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن تأخير العشاء أفضل لكن قد يترك ذلك للمشقة وهذا التأخير إلى أي حد هل يمتد وقت العشاء إلى صلاة الفجر فتكون الصلوات كلها متصلة إلا الفجر بالظهر وقت صلاة الفجر ينتهي كما سيأتي بطلوع الشمس ولها وقت اختيار ولها وقت أفضليه ولها وقت آخر مفضول وينتهي ذلك بطلوع الشمس ثم, هنا ثم يبدأ وقت صلاة الظهر بالزوال ثم تتصل أوقات الصلوات الظهر يأتي بعده مباشرة العصر والعصر يأتي بعده مباشرة المغرب والمغرب يأتي بعده مباشرة عشاء فهل العشاء متصلة بالفجر أيضا؟ أو يقال إنها تنتهي بثلث الليل أو بنصف الليل؟ نعم هل يقال إن وقت الأفضلية ينتهي مثلا بنصف الليل ووقت الاضطرار أو وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل ووقت الاضطرار يكون إلى, إلى طلوع الفجر باعتبار المرأة الحائض مثلا؟ إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي هذا وقت اضطرار كيف لا المغرب والعشاء بناء على بعض الآثار عن أبي هرير رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف وابن عباس لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنها تصلي المغرب والعشاء ومن جهة النظر لتداخل الأوقات لكن هذا يحتاج إلى دليل وهذه الروايات قد لا تخلو من ضعف فالمقصود أن نتصلي العشاء الآن هل يقال أن هذه إذا قبل الفجر ولو بلحظة مثلا أو يقال مثلا إذا كان يمكنها إيقاع الصلاة كاملة أو بركعة حسب الله كلام أهل العلم في هذا المقصود أنه هل نقول إنها مطالبة بصلاة العشاء ولا نقول أصلا خرج الوقت الأقرب أنه أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل بمنتصف الليل وتدل على هذا الأحاديث الصحيحة إذا جمعنا الأحاديث في نهاية وقت صلاة العشاء نجد أن بعضها إلى ثلث الليل والبعض إلى نصف الليل والبعض بالشك الثلث أو النصف وفي بعضها بالجزم إلى منتصف الليل وقد لا نجد حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر و كان الأمر كذلك فكيف نحسب كيف نحسب منتصف الليل هل نحسبه من الغروب إلى الإشراق ونكون بهذا الاعتبار قد أدخلنا صلاة الفجر في جملة الليل أو, أو أننا نقول بأن وقت الفجر أصلا خارج عن الليل وبناء عليه نحسب من غروب الشمس إلى طلوع وقت الفجر هذا هو الليل وهذا هو الأقرب وهذا يختلف صيفا وشتاءا فاحسب من غروب الشمس إلى طلوع وقت الفجر ما هو طلوع الشمس إلى طلوع وقت الفجر ثم اقسم على اثنين تعرف منتصف الليل الذي به ينتهي وقت صلاة العشاء فتأخيرها أفضل ما لم ينتصف الليل يعني يصليها الإنسان في صلىها في ثلث الليل فهذا حسن هذا جيد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحوط أيضا ألا ينتظر بها إلى نصف الليل نعم لأن من أهل العلم يقول إنه ينتهي بثلث الليل ويدل يدل عليه كما ذكرت بعض الأحاديث ولعل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى نعم نعم كيف يأتي يأتي يأتي الآن نحن بنتكلم عن الصبح قال والصبح كان يصليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس نعم فصلاة الصبح أداء الصبح بغلس هذا هو الأفضل، ولكن الوقت لا يخرج إلا بشروق الشمس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى ركعة من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، فقد أدرك الصبح، ومثل هذا من أدرك ركعة من الصبح في بعض ال الأحاديث من أدرك ركعة من الجمعة، وفي بعضها من أدرك ركعة من فمثل هذا يستدل به أيضا على أن الجماعة تدرك بإدراك الركعة وليس بإدراك جزء من الصلاة ولو التشاهد مثلا والمسألة فيها كلام معروف لأهل العلم فإذا لو أن الإنسان صلى الصبح في حال الإصفار فإن ذلك يجزئه وقد صلىها في الوقت لكنه صلىها في الوقت المفضول صلّاه في الوقت المفضول نعم طيب ننتقل إلى الحديث الآخر حديث أبي المنهل سيارة بن سلامه الرياح البصري التميمي نعم قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي وهو نبلاه ابن عبيد أو ابن عبد الله نعم ممن استوطن البصرة ثم بعد ذلك توفي فيها وقيل غير ذلك في حدود سنة 64 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى الهجير يعني الظهر سميت بذلك لوقوعها في في الهاجرة وقت شدة الحر وسمية الأولى لماذا لحديث جبريل أول صلاة صلة هي الظهر حين تضحض الشمس معنى تضحض يعني تزول تزول كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى ما عندكم الهاجر ها؟ الهجير ماذا الطبع اللي عندك؟ أي من معه طبعة محققة؟ الهجير ها؟ ماذا الطبعة اللي معك يا شيخ حمد؟ الأرنقوط أشرف عليها أبوه؟ نعم فعلى كل حال هي طبعة محققة مع أنه أظن أنه ها؟ الهجير الهجير أحقيق من؟ من من الزهيري الهجير نعم كان يصلي صلى الله عليه وسلم نعم الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة نعم والشمس حية حية يعني يقولنا متوهجة لم يتغير لونها نعم ولم يفتر شعاعها وإنارتها يقول ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة العتمة طبعا جاء النهي عن تسميتها بذلك كما في حديث مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء الأعراب كانوا يسمونها العتمة لأنهم كانوا يعتمون بالإبل فمع أنه ورد تسميتها بذلك لاحظ هنا في هذا الحديث التي تدعونها العتمة في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا لو تعلمون ما في العتمة والفجر سماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة وهذا يمكن أن يؤخذ من يجمع بين النهي عن تسميتها بالعتمة وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تسميتها بذلك أن النهي كان لألا يغلبوا على الاسم. فتسمى بالعتمة بدلا من العشاء لكن لو أطلق عليها قليلا فلا يؤثر يجوز ذلك لكن المقصود أن لا يغلب عليها هذه التسميل هذا قد لا يغلبنكم نعم فيتحول اسمها إلى ذلك لاحظ هنا قال وكان يكره النوم قبلها والحديث والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها لاحظوا الآن من فقه البخاري رحمه الله في الصحيح ماذا يقول نعم في كتاب مواقيت الصلاة يقول باب ما يكره من النوم قبل العشاء وذكر حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ذكر هذا الحديث ثم ذكر في الباب الذي بعده باب النوم قبل العشاء لمن غلب. أذكر حديث عائشة لما أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان في القصة المعروفة واضح فهنا قال ناموا فالبخاري جاء به مع أنهم ما ناموا يعني بفرشهم لكن ناموا وهم جلوس ينتظرونها نام النساء والصبيان غلبهم النوم وقال مما يحضرني من كلام الحافظ بن حجر والعهد به بعيد على كل حال لكن تذكرته وأنا في الطريق فأحضرها الأخ أنه جمع بين هذه الأشياء وذكر في ثقه البخاري رحمه الله أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى عن النوم قبلها وفي الباب الآخر ذكر البخاري نام النساء والصبيان فيكون ذلك من البخاري رحمه الله نعم يريد به أن ذلك يجوز النوم قبلها نعم إذا وجد من يوقظه أو إذا احتاط للاستيقاظ، فيكون النوم قبلها لماذا ينهى عنه لألا تضيع الصلاة لألا تفوت نعم والحديث بعدها من أجل من أجل صلاة الفجر وصلاة الليل ولهذا كان عمر يزجر الناس نجرا شديدا على السهر يقول سهر بالليل ونوم عن الصلاة نعم فكيف لو وجد عمر رضي الله عنه في زماننا هذا نعم فكان يكره النوم قبلها والحديث والحديث بعدها نعم وفي تراجم الصحيح أيضا في باب السمر بالعلم في كتاب العلم يقول باب السمر بالعلم وفي كتاب الأوقات باب السمر في الفقه والخير وفي باب آخر باب السمر مع الأهل والضيف نعم على كل حال كان يكره الحديث بعدها فيما لا طائلة تحته أما إذا كان لفائدة ممالحة ضيف أو مداعبة أهل أو من أجل طلب علم أو نحو ذلك فهذا لا إشكال, لا إشكال فيه أو لمصالح المسلمين مصالح الدعوة هو ما هذا صالح الأمة أما الجلوس الذي لا قيمة له ولا فائدة فيه فمثل هذا يقرأ بعد العشاء وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسة وتكلمنا على هذا المقدار ويقرأ بالستين إلى المئة تكلمنا عن هذا قبل قليل نقرأ سريعاً هذه يقول ما رأيك أنا أقول لهذا الأخ السائل صاحب هذه الوريقة لو أنه اشتغل بنفسه عن الناس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 فهذا لون من الكذب واضح تقول لإنسان مثلا نعم وينك الليلة الماضية ويقول لك أما علمت الليلة الماضية كنت في مدعو عند فلان وأنت مدعو أيضا وكذا تقول له صحيح متى مش عندهم ما ينتزوج و... وأنت عارف كل التفاصيل وعارف أنك مدعو لكن تعتذر بطريقة غير مباشرة نعم أه... تريد أن توصل له رسالة أقول أنا ما كنت أدري يعني فهذا نوع من الكذب نعم وهكذا على كل حال إنسان ال... ال... ال... يتورع من مثل هذه الأمور على كل حال الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ من يوم السبت بعد العشاء وليس بعد المغرب سأحاول إن شاء الله أن أنتهي من كتاب الحج في أربعة أيام سأحاول فإن لم أستطع السبت الذي يليه اكمل إن شاء الله نعم الله اعلم صلى الله عليه وسلم